ذلك اي اقرا من عدد العمال الإمام مالك رحمه الله باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة يعني كيف يتوضى من قام من النوم ليصل وهل النام إذا انتبع من النوم له وضوء يختلف عن وضوء الصاحي نعم لأن الوضوء إذا كان في صحو يعني كان صاحيا فإنه يختلف يسيرا عن وضوء النائم يختلف عن وضوء النائم وضوى الحديث يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز وقد تقدمت ترجمتهما قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه أو في وضوءه وفي رواية في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده في هذا الحديث مشروعية أو استحباب غسل الإناء غسل اليد ثلاث مرات قبل إدخالها في الإناء إذا كان قيامه من نوم واختلف المالكية في سبب غسل اليد قبل إدخالها في الماء فقال بعضهم لأنه ربما أصابت موضع نجاسة فيغسلها لأجل ذلك لا يدري اين باتت يده يعني اين طاشت يده فربما اصابت موضع النجاس لان اكثرهم كان يستجمر بالحجارة فربما اصابت رطوبة من رطوبات النجاس وقال بعضهم غسلها تعبدا يعني ليس إلا لا تظهر لذلك إلا وقال بعض العلماء يغسلها لأنه يفعل ذلك على سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه الرسول فعل هذا ونحن نفعل هذا ولذلك إلا لكن العلة لم يذكرها الشارع وهذا قريب من إيه؟ من القول الثالث المهم في استحباب غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده طيب فإن درى أين باتت يده فهل يلزمه غسلها كيف إذا درى أين باتت يده كان يربطها إلى طرف السريل أو يديه في أجوة تاب في هذه الحال من قال إنه العجل النجاسة يقول لا يغسلها ومن يقول تعبدا فإنه يغسل وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضجعا فليتوضى إذا نام مضجعا قوله إذا نام مضجعا مضجعا حال يعني إذا نام على هذه الهيئة يعني كان نوم وهو راقد فإنه إذا قام من ذلك النوم الذي كان راقدا فيه فإنه يتوضى وهذا القول الذي حكاه زيد بن أسلم عن عمر الخطاب الراجح خلافه وهو أن النوم إذا كان مستقرقا فيه الوضوء وإذا كان خفيفا فليس فيه الوضوء ما الدليل على أن النوم المستقرق فيه الوضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوض ويحمل النوم هنا على المستقرق اللوال المالكي يسموه الثقيل النوم الثقيل النوم الخفيف لا ينقض الوضو زينه مديك في الحبل شخص يشعر انه يحس بما يدري حوله يقول, يقول انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة العشاء الأولى هي المغرب والعشاء الآخرة هي العشاء كانوا ينتظرون العشاء الآخرة يعني ثم ينامون أثناء الانتظار ينامون حتى تخفق رؤوسهم تخفق يعني تنحدر وترتب ثم يقومون ولا يتوضعون أخذ العلماء من هذا ومنهم الإمام مالك أن النوم اليسير الخفيف لا ينقض له فيحمل حديث من نام على النوم الثقيم والمالكية قسموا النوم أربع أكساب قالوا نوم طويل خفيف نوم طويل ثقيل وطويل وبعدين تقيل فهذا أوجب الوضوء منه النوع الثاني نوم طويل خفيف أوجب أيضا منه الوضوء النوع الثالث نوم ثقيل قصير فأوجب منه الوضوء هذا كم ثلاث نوم خفيف قصير هذا قالوا لا يجب منه الوضوء لكن يستحب منه الوضوء هذه كم قسم من يأتي بها طويل ثقيل طويل خفيل ثقيل لكنه قصير هذه الثلاثة فيها الوضوء والرابع الذي لا يجب فيه منه الوضوء خفيف قصير لكن الذي عليه دلت عليه السنة أن النوم ينقسم إلى قسمين ثقيل وخفيف الثقيل فيه الوضوء لحديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما من نام فليتوض وقوله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاة والخفيف لا وضوء فيه لحديث أنس الذي ذكرناه آنفا نعم أما المضجئ والتفريق بينه وبين الجالس فنوم الجالس لا وضوء فيه ونوم المضجع فيه الوضوء فهذا لا دليل لأنه ممكن الواحد يكون قاعد ويكون نومه نوم تغير لأنه يكون مرهق ويستند الى مكان او الى حائط او الى عمود فينام نوم مستقر ياخد ثلاثة ساعات وبشخر فهذا فيه الوضوء ولو كان ايه جالسا وقد يكون انسان متضجع لكن ينام نوما متقطعا خفيفا يشعر بما حوله نعم قال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم زيد بن أسلم من التابعين وهو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثقة ثبت وهو زيد بن أسلم العدوي الفقيه أخذ العلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن غيره قال تفسير الآية في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأسلوا وجواكم وأيديكم إلى المرافق ومسحبوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة يعني من المضاجع اي من النوم قال ربنا المقال اذا قمتم من الصلاة فاقصوا وجواكم يعني اذا قمتم من الصلاة اي من النوم قمتم من الصلاة اي من النوم طيب هل, هل توافقون على ان الآية في حق النائم فقط او هي شاملة للنائم والصاحي تشمل النائم والصلاح وتقدير الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدفين سواء كان الحدث بسبب نوم أو كان بسبب خروج ريح أو كان بسبب غائط أو بغيره إذا قام المسلم يريد الصلاة وهو على غير طهارة وجب عليه أن يتوضى وأن يقتسل إذا كان جنوبا وبعضهم قال لا حاجة إلى هذا التقدير فالآية على ظاهرها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إما وجوبا إذا كان محدثا وإما استحبابا إذا كان على طهارة يعني أنت ماشي للجامع وأصلك قبيل على وضوه أحسن تتوضى من باب الأفضلية وإذا كنت محدث على سبيل إيش الوجوه فهي تخاطب المحدثين على سبيل الوجوه والمتطهرين على سبيل الاستهار لأن الوضوء على وضوء نور على نور إن شاء الله يجعلنا وإياكم منورين طيب تقرأ وقال <سؤال> يحيى قال <سؤال> عليكم الامر عندنا انه لا يتوقف من دعك ولا من دم ولا من شيء يذيل من البذله ولا يتوقف الا من حلقه يخرج ذكر او ضر او رم وحدد عن مالك ان نافع ان عمر كان ثم يقلب ولا يتوقف الإمام مالك لما يقول الأمر عندنا فهو يحكي إجماع أهل المدينة الأمر عندنا يعني عندنا في المدينة يعني أهل المدينة وهذا يحتج به الإمام مالك في الموطأ كثيرا يقول الأمر عندنا كذا والأمر المجمع عليه عندنا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 <تصفيق> <تصفيق> ذكر في هذا ان الرعاف عند اهل المدينة لا ينقض الوضوء لو انسان الرعف يخرج من الصلاة لكن لا ينتقض الوضوء الصلاة يقطع ولم يقطع يقطع لأن الدم إن المالكية نجس وإذا كان نجسا فإنه سيتلوث بذلك بذلك الدم ثوبه ومكانه الذي يصلف فما دام أنه يقشى أن يتلوث به فإنه يخرج به من الصلاة ويقطع الصلاة ثم يرسله ثم يواصل في الصلاة طيب إذا كان يسير كان ابن عمر يفتله بأصابعه ويتمادى في الصلاة ذكر ذلك البخاري عن ابن عمر رضي الله كان يفتله اما اذا سال فلابد من الخروج من ايش من الصرحة. نعم كيف الوضو لا ينقطع الوضو صحيح لان الخارج عند المالكية الذي ينقض الوضو ما خرج من السبيلين واما ما ما خرج من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء عند المالكين هذا الرعاة وهو الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء لكنه يقطع الصلاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسم الدم أيضا الخارج من الإنسان من جرح وغيره لا ينقض الوضوء وهل إذا صلى به تبطل الصلاة المذهب عندنا أنها تبطل من صلى بالدم وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة لا تبطل ومن هؤلاء الإمام البخاري قال رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وصل عمر وجرحه يثعب دما وهذا هو القول الثاني في المسأل وهو الراجح وهو الراجح لكن خروجا من الخلاف لو قطع لأجل الدم وغسله واستعنف الصلاة من جديد فذلك أحوض خروجا من الخلاف لكن الصحيح أن صلاته لا تبطل ولو تماد فيها مع وجود هذا الدم الخارج من الجرح لكن مالك يتكلم رحمه الله على نقض الوضوء ويرى أن الرعاف لا ينقض الوضوء والدم الخارج لا ينقض الوضوء ولا القيح الذي يسيل من الجسد عنده لا ينقض الوضوء لأنه خارج من غير السبيلين والمالكية والمالكية عندهم الخارج من السبيلين أحيانا ينقض الطهارة وأحيانا لا ينقض فالناقض للطهارة مما خرج من السبيلين من الدبر أو من القبر خرج شيء من القبر بول أو خرج مذي أو ودي والدبر يخرج منه الغائط فهذه الأشياء تنقض الوضوء بشرط أن تخرج ويكون الخارج معتادة فهذه الأشياء معتادة فتنقض الوضوء وأن تكون خروجها وأن يكون خروجها على وجه الصحة والاعتياج فإذا خرجت على وجه المرض فإنها لا تنقض الوضوء إذن الناقض لابد بد يكون خارجا معتادا من مخرج معتاد على وجه الصحة والاعتياد هذه كم؟ ثلاث أن يكون الخارج في نفسه معتادا الثاني الشرط الثاني أن يكون خارج من مخرج معتاد وهو القبل و الشرط الثالث أن يخرج ذلك على وجه الصحة والاعتيار فلو كان مثلا في بطنه آلام وتخرج منه الريح على, الاشت... على وجه الاستمرار فإنه لا ينتقد وضوه بذلك لأنه وإن كان خارجا معتادا من مخرج معتاد إلا أنه لم يخرج على وجه الصحة والاعتيار بل خرج على وجه المرض وكذلك البول احيانا يخرج البول من الشخص الكبير لمرض يخرج منه البول فهذا البول لا يضره ولو صلى به فصلاته صحيحة لكن يتحفظ يجعل ايش يجعل شيء يتحفظ به من أن ينتشر البول في ثيابه وربما يصيب المسجد شيء من ذلك هذه الأمور مهمة ينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتحقق بها حتى يعرف ذلك والقاعدة في هذا أن المشقة تجلب التيسين قول مالك ولا يتوضى إلا من حدث يخرج من ذكر يعني من بول أو ودين أو مذين قوله أو دبر كأن يخرج منه الغائط أو نوم يعني النوم المستقر اقرأ ابن عمر فعلا ينام جالسا ثم يصدق ولا يقرر الله نعم يقول يحيى بن يحيى الليثي انه حدثه مالك ابن انس عن نافع وهو شيخ مالك مولى بن عمر ان عبدالله بن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضع لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن نوم الجالس من النوم الذي لا يوجب الوضوء وسبق لنا أن الصحيح أن النوم إذا كان خفيفا فهو لا ينقض الوضوء وإذا كان ثقيلا فهو ينقض الوضوء سواء كان جالسا أو متضجعا أو متكئا العبر بيش والخفة فالخفيف لا وضوء فيه والثقيل فيه الوضوء والإمام مالك كثيرا ما يعتمد على على فقه عبد الله بن عمر وعلى فقه نافع مولى بن عمر ويعتمد على يعني فقه سعيد ابن المسيد وهؤلاء ممن أخذ عليهم إما مباشرة أو بواسط مالك بينه وبين عمر رجل واحد وبينه وبين الرسول رجلان الله أكبر بينه وبينه من عمر وبينه وبين الرسول وأصح الأسانين مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله رحمه الله ونفع المسلمين بكتابه هذا اقرؤ باب الطهور للوضوء قال حدثنا يحيى بن عمار بن بن مجله بن السليم بن جليل عن سليم بن سلام عن سعيد بن سلمة كسر الله من آل بني الأزرق من آل بني الأزرق عن المنيرة ابن أبي من ابن على الطير من الماء فان توضعنا به فنتوضأ من ماء البحر قال ما رسول هذا الحديث حديث عظيم وهو اصل من أصول الطهاره وله سبب كما أن الآيات لها سبب نزول أحيانا يكون الحديث لها سبب مقال الرسول قال حكما وذكر حكما بمناسبة وبسبب وهو أنه جاء إليه رجل من بني عبد الدار فقال له يا رسول الله إنا قوم نركب البحر إننا ناشى شغالين في البحر إنا قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء لشربنا لشربنا فإن توضعنا به أي بهذا الماء القليل الذي نحمله لأجل شربنا عطشنا ولا نستطيع أن نشرب من, من ماء البحر لأن باء البحر مالع أفنتوضع بماء البحر إن توضعنا بهذا الماء وشربنا منه فإن هذا الماء القليل لا يكفينا لشرابنا ووضوئنا فهل لنا أن نتوضى بماء البحر ونترك ذلك الماء لشرابنا لأننا ربما نتوضى منه فنعتش فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه قبل أن نشرح جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال نقول ما هو السبب الذي أوجب سؤال هذا الرجل وتوقفه في ماء البحر يعني لماذا سأل عن الوضوء بماء البحر وماء البحر هو ما من جملة المياه قال العلماء توقف فيه لأنه وجد طعمه على خلاف طعم الماء ورائحته على خلاف رائحة الماء فظن أنه ليس من الماء الذي أباحه الشرء للوضوء ريحته كعبة وطعمه ماله فلما رأى التغيير في طعمه بالملوحة وفي رائحته بالنتانة توقف في إيش توقف في الوضوء به وأشكل عليه ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن شفاء العي السؤال الإنسان إذا كان جاهل يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته وهذا جواب سديد جامع أتى على ما سأل عنه وأتى على ما لم يسأل عنه وإضاح ذلك كالتالي أنه كان مقتضى السؤال أن يقول له نعم أو لا كيف ذلك؟ لأنه قال أفد نتوضأ بماء البحر كان مقتضى الجواب أن يقول له عليه الصلاة والسلام نعم وكان ذلك كافيا قال العلماء لكن أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الجامع ولم يقتصر في الجواب على قوله نعم قالوا لأنه لو قال له نعم لكان جواز الوضوء بماء البحر مخصوصا بحال الضرورة لأن الرجل ذكر إيش ذكر حال إيش الضرورة ذكر حال قال نحمل القليل معنا من الماء فإن توضعنا به عطشنا وهذه حال ضرورة ولا سعة حال ضرورة لو قال نعم لكان الوضوء بماء البحر جائز للضرورة فقط فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوهم أوله نعم أن الوضوء بماء البحر مخصوص بالضرور والوضوء بماء البحر لا يختص بالضرور فيجوز الوضوء بماء البحر سواء كان واجدا لغيره او لم يجد غيره يجوز مطلقا يعني لو عندك ستة براميد من الموهة وفي موهة بحر ممكن تتوضى به فدع... فعدل, قول... فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله نعم الى قوله والطهور ماؤه. يعني هذا توضع به مطلقا سواء كنت في ضرورة كما ذكرت او كنت في سعة وانظر الى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمال كلامه على الرحمة وعلى السعة وعلى الفهم لحال هذا الرجل قال هو الطهور ماء يعني ماء البحر طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره ثم قال له الحل ميتته وأشكل هذا على كثير من العلماء قالوا أجابه بما لم يسأل عنه أجابه بما لم يسأل عنه والسؤال والجواب ينبقى أن يكون على قدر إيش؟ السؤال واحد تسأل عن شيء فيجيبك عن الشيء وعن غيره تقول له ما حكم من صلى بغيره وضوء فتقول له صلاة من صلى بغير وضوء باطلة وتلزم إعادتها ومن طلق وهو صاحي فطلاقه جائز الآن زاد في, في الجواب ساد شيئا لم يسأل عنه الساد ولا بين المسؤول عنه وبين الجواب أدنى مناسب لأن السؤال عن الصلاة وهذا جمع معها مسألة الطلاق والطلاق لا علاقة لها له لكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه في علاقة ومناسبة ما هي أنه لما ابتلي بالعطش في البحر خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بالجوع لما ابتلي بالعطش خشي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في البحر بالجوع فيأتي ويسأل عن ميتة البحر فقول يا رسول الله كنا في البحر وكنا نعطش لأننا نتوضى بماء بماء شربنا فبصرتنا وأرشدتنا وقلت توضوا بماء البحر وأنه هو الطهور ماءه فنحن أيضا نبتلين بالجوع كما نبتلين بالعطش فنجد أحيانا ونحن في جوع شديد بعض الأسماك الطافية على وجه البحر فهل نأكلها وهي ميتة؟ قال العلماء إذا توقف هذا الرجل في ماء البحر لأجل ملوحته ونتانته فلأن يتوقف في حكم ميتته من باب أولى وأحرى أو لا سيما وقد جاء القرآن بتحريم الميت. يعني عند شبهة كمان زيادة ما موجودة في ميتة البحر ميتة البحر غير ماء البحر ماء البحر توقف فيه لأجل النتانة واء الملوح فتوقفه في ميتته وقد سبق التحريم من باب أولى فأعطاه الجواب كامل قال هو الطهور ماء كذلك الحل ميتته فإذا ابتليت بالجوع كما ابتليت بالعطش فلا ترجع إلينا وخذ الجواب الآن ولذلك ترجم البخاري على هذا الحديث فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائل باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل تتميما للفائل ففي أن ميتة البحر حلالة جميع الميتات حرار إلا ميتة البحر ميتة البحر وكذلك ميتة الجراد إذا كان إنسان وجد جرادة في الزراعة ميتة وشواها وأكلها لا حرجها وإذا وجد السمكة طافية فشواها وأكلها لا حرجها لأن ميتة الجراد حلال وميت السمك حلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراء وأما الدمان فالكبد والطحان اقرأ وحدثني عمالي من أسحاب إن أبن الله من أبن الطرحة أن تميل منه من الطرحة قال ان كف عن ان يلعن المطر وقال الصحابه متذا وامرائي انها غرقه كان غرقا علينا فذكرت به روعا فجاء جروان وجاءت جره لنشر منهم فازغ على الادناء حتى شيئا وقال النبي فرحان امرؤ اي وقال انا عالمين ان تعي نعم وقال حين نرى الله صلى الله عليه وسلم قال ان عليه من جسد ان عليه ابواب من عليه او القوابان نعم وقال يا قال ما لكم لا بحثا بي الا انه يرى الا على... ان يرى اذا يرى على دنيا نجا إلا أن يواحى بمية نجاسة وحددني عن مالك عن يحيي بن سبيه عن محمد بن إبراهيم من خارس التيمين عن يحيي بن عبد الرحماء بن حاطب أن أول مخطاب قرجت في رجل فيهم عبد بن العاص حتى لو قلل وقال عبد بن العاص صاحب الحوط يا صاحب الحوط ألتل لحوطك الشباع وقال أول مخطاب يا صاحب الحوط لا تنفرانا. فإنا نريد على السباح وتريد علينا نعم. هذا الحديث مر علينا في كتاب عبي داود وعلقنا عليه هناك لكن نتكلم عليه هنا كلاما يسيرا في أن بقت دخل على دخل على كبشة بانتكابي بن مالي يعني دخل عليها منزلة وقالها يا ابنة أخي قال تعجبين يا ابنة أخي يعني المراد بالأقوة هنا أقوة الإسلام وليست أقوة النساء دخل عليها فسكبت له وضوءا سكبت له وضوءا بفتح الواو يعني ما أن يتوضأ به فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء أصغى يعني عمال لها الإناء حتى تتمكن من الشرق وهذا يدل على رحمة الصحابة بالحيوان واحدتان يطرد ويرميها وربما يؤذيها ويأذب الله هل. تسوي ثم توضع من نفس الإناء الذي شربت منه فجعلت كبشة تنظر إليه فقال لا تعجبين يا ابنة أخي زي ما الواحد يقول للمرة يا بالتخوي تعايني مالك يا ابنة أخي فقلت نعم أعجب ولماذا أعجب ولماذا لم أعجب ولماذا لا أعجب وأنت تتوضأ من سؤر الهرة يعني شربت منه وأنت تتوضأ مما بقي من سؤره فقال إنها ليس قال فقال لها فقالت نعم فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافة هذا الحديث في مسائل أولا أن من رأى ما يستشكله وما يستغربه وسأل عنه فإنه لا يلام على ذلك والواجب على من سئل عن شيء من الشرع أن يستدل عليه بالكتاب أو السن إذا كان عنده علم استدل ولا يعطي السائل محضر رأي ما تقول له في الحقيقة ونحنا والناس وزمان وشيخنا لا حدوا النص لأن الذي يعجبه وتشترك أنت ومعه في التمسك به ولزوم ما قال هو الرسول عليه السلام طوال قال لا لكي لا تتعجب من الشيء اللي عملت أنا الرسول يقول إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافة فكثرة تطوافها منع الشارع من الحكم بالنجاسة سؤرها لأن القاعدة المشقة تجلب التيسر والشيء الذي يبتلى به الناس دائما الشريعة تخفف فيه ولا لا الآن حسي الشافع الصغير المشيلوه أكثر الأنثى أو الذكر الذكر ولذلك الشرق خفف فيه فقال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاري لأنه مجرد ما يدوك له تقول ده ولد يقول لك بيت تقول لهم الله يجعل من المستورات لكن الولد تلاعبه فربما يبول على ثيابك فلما كان حمله يبتلى به كثيرا خفق الشارع فيه والمرأة على العكس من ذلك قالوا انت على العكس من ذلك وفي ناس صاحب يحب البنات كثير من ايه الاولاد اندي طبعا الا اذا كان رأى في فمها نجاسة فانه ليس له أن يصغل أهلنا ولا أن يتوضى من, إيش من مما بقي من سؤل لأنها الآن رأى النجاسة في فمها لكن الأصل أن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر لأنها من الطوافين علينا والطوافة وهذا الحديث يعتبر دليل لقاعدة المشقة تجلب التيسي مشقة التجرب والتيسير وبهذا القدر كفاية من التعليق على أحاديث الموطأ وبهذا يتوقف الدرس بهذا اليوم إلى ما بعد العيد ان شاء الله استعدادا لشهر الصيام لان طبعا نوقف الدروس بالعاده بعد شعبان لو 15 شعبان لانه رمضان عنده برنامج اخر غير البرنامج الله الله يقول فصل لنا في مسألة القيح هل هو ناقض عند مالك أم لا أفتون معجون قلنا القيح الذي يخرج من الجسد من نحو جرب لا ينقض الوضوء يغسل لكن لا يوجب الوضوء يقول بعض الناس بجواز الخروج على أئمة الجور بفتوى الإمام أبي حنيفة والإمام مالك رحمه الله ويرو ويروون عنهم بعض الآثار ما في كلام زيدا ودائما الإنسان يأخذ الحجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحجة قال الله قال رسوله قال أبو حنيفة الإمام أسمع كلام أبو حنيفة قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضها على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال أي كلام في منه مقبول وفي منه مردود المقبول شنو ما وافق كلاما الرسول عليه والمردود ما خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكذا ابن عباس قال لهم أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء هذا إذا كان في من عارض قول الرسول بقول أبي بكر وعمر فكيف بمن عارض قول الرسول بقول أبي حنيفة أو مال والأئمة ديل كانوا أشد الناس تعظيما لرسول الله الأئمة الأربعة وتوقيرا له وأخذن بسنته ولا يحفظ عنهم قول خالفوا فيه صريح السنة على وجه القصد والعمل بل على وجه الاجتهاد وعلى وجه التأوين كده لا يظن بأبي حنيفة ولا بمالك أنه يبيح القروج على أئمة الجوة النبي ذاته ما حسم القضية النبي عليه الصلاة والسلام حسم القصة قال من رأى من أميره ما يكره واحد قلت له أنتو تكره شنو من الحاكم قال لي غلاء اسعار داخل بي شنو ما يكره من رأى من أميره ما يكره قال لي لعن سيث الضرائب وتاني القيمة المضابة وتاني دم جريح واحد قال له انه جرح تماري عليه تشوفه الجزء للجرح وتده دمغة والتزوجة. هذه كل اشياء يكرهها الانسان لانها توجب المشقة وتوجب شيء من الضنك في المعايش كده لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عارف انه في اخر الزمان يحصل كلام زيد كل عام ترزلون ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم هذا كلام الرسول فقام قال من من أميره ما يكره أتى بما أدال على العموم ماذا ما علماء العربية يقولوا اسم موصول بمعنى الذي يعني من من أميره الذي يكره والذي عام جميع ما يكره الإنسان إذا رأاه من أميره وحاكمه النبي قال فليصد ولا ينزع عنا يدا من طاعة لا يخرج عليه ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلي كده انا اشوف المجتمع السوداني مجتمع عاقل وينبقي ان يبقى على عقله ورشده وسكينته وفهمه فالشعوب كل عسي شاكر الشعب السوداني وشاكر ما فيه من العقل والهدوء والسكين يعني مات على معصية الله ليس معلومات كافة قال الجمع بسبب المطر جاهز الجمع بسبب المطر جاهز جمع بسبب المطر جاهز قال هل الشيو عبد الحميد كشف من أهل السنة هل تنصحهم بالاستماعي لأشي طريق الشيخ عبد الحميد كشك افر الله لنا وله واعظ ومذكر وموجه لكن له بعض الأخطاء فيما يتعلق بالكلام في ولاة الأمور فهذه مما ينكر عليه لكن دروسه فيها خير كثير ولا يخلو من بعض الملاحظات في بعض محاضراته ودروسه السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله سماحة الشيخ أطار الله أمره ومتعه بالصحة والعافية وغفر له وللمجلس جزاك الله خيرا على هذا الدعاء وشملنا وإياك بالصحة والعافية والمغفر وجميع الحاضرين قال قال رسول الله من توضع في الاستنثر ومن استجمر في اليودة. هل يكون الايتار مع وجود الماء طبعا في الاستجمار يعني يعني الإنسان إذا استجمر يكون ويتري والوضو إذا المهم وجود الاستنجاء أفضل بالماء وإذا ما فيه بالأحجار وتكون ويترا قال هل سبت شيء في صيام نصف شعبان لم يثبت شيء في صيام نصف من شعبان قال القطط تتجول في في في الاحياء وربما ياكلون الميت هل يجوز الوضوء الاصل طهاره صغر الايه الهره الا اذا شفتها بتاكل الميت قدامك معلش اما مجرد الشكل لا اصل هي طبعا الكلب يتوخى النجاسات والقطة تتوخى الطيبات يعني في حاجات هالكديسة ها بتمشي عليها وفي حاجات شنو بتمشي اجزاكم الله خير وبرك